أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي naarun